فَأَن جَيْنَهُ وَأَخَابَ السَّفِينَةُ فِي أُجَجٍ عند الله الرزق وأعبدوه وأشكروا له أبتغوا in tu <تصفيق> إن ذلك على الله <يسير> <قل سير> One man!